بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَا فِنَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْطًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا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 فجعلناه في طرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء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 119. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 110. ويل يومئذ للمكذبين 111. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 112. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين